جمار جمار احبك علي, علي, جمار, علي جمار, جمار حبك علي لا موسع افكر بله ويضيق حملي عليك الماندا جمار حب قال لا مولا لا لا لا لا لا اذكر ذلوي ضيق عملي عليك المان دهال كربلا لا لا و زعل لا زعل راعن والذى تجده عيوننا تجده عيون عيون عيونه يا نور وبالنهروان العسل بالريث اشبح عيون يامر هو بالنهروان العسل بالريت خلاه يامر يامر يامر يامر والظلم على القنطره ايه جانطر مو يا قدر مننا مننا منها يا يوم والزلم عال جانطر القنطره ويا لقدر منها يمر من قل وصل وعباس عباس وعباس وعباس لازمها لا لا لا لا لا, لا, لا اداء الرادود الحسيني مرتضى العبودي الهندسه الصوتية والتوزيع محمد جبار الليم حقوق الطبع والتوزيع محفوظه لدى مؤسسه السلام العطواني